بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حن من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت فجعلناه Inna hedajna husebile im šekira u a im kafuro. Inna hedajna Lil Kafirina se lesila u aula, lehu a seriro. Inna عينين يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم و